وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّا لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا فإن قال قد أنعب الله علي إن لم أكن معروف